بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله ماذا انزل الليله من الفتن فتاه يا بنت الجزيره عفى غطى على عينيك شكر احب ولا ربما خدعتك علمانيه ولا ربما خدعتك علمانيه ولا ربما اراك ذئب اغضاب فتاه يا بنت الجزيره ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة تصرخ البنت فلما أحس أنه في فطر فرتها وركب سيارته بسرعة ونها أية هل عفيد هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها إصبه. فيحاول أولئك الشباب إيقاف اللموزين وفعلا تمكنوا من ذلك ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين إصبه. تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها أحضر إلى الجرع أية هل عفيد هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها ثوبة تز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها ثم صافحتني قائله انصري يا اختي هذا الدين انصري العفيفه لا امي ولا ابي ولا احد من اهلي ولا حتى صديقاتي قدموا الي هذه الملاحظه الطامعون تجنهروا نسيت فاطمه التي لحجابها سوزي منحه رهتهم وكرهت نفسي الغارقه في الضلال اختها لن تنشرح صدوره لا شرحها الله حتى ترفع المراه المسلمه الغطاء عن وجهها اتجهت الى الاسلام من اول نقطه من كتب التوحيد الى الفقه ومع كلمات ابن القيم عدت الى العفيفه وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوه الشهد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 وكان كثير منهم فاسقون هذه هي السعاده التي اعنيها العفيفه القادسيه تصحبكم مع العفيفه العفيفه في فضيله الشيخ عبد العزيز السويدان الحمد لله القائل في كتابه الكريم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كانت تمشي في السوق مشيه مثيره متكسره مزهوه بقوامها وعباءتها الجميله المخصره الجذابه جدا والتي ابرزت معالم جسمها واضفت على قوامها نعومه ورقه ولا فستان سهره فمرت باخت لها من النساء فتحسرت تلك الاخرى وهي ترى ما تلبست به اختها من معالم الفتنه والاغراء وجذب الانظار فخافت عليها من عقاب الله نعم خافت عليها من عقاب الله واشفقت عليها من سخطه فلم تستطع الا ان تبادرها قائله لها يا اختي يا اختي تستري ستر الله علي وعليك في الدنيا والاخره فسبحان من اوقع كلامها في سويداء قلب تلك المراه فطقطت راسها وقالت الى هذه الدرجه قالت اي والله الا ترين نظرات الرجال فتلفتت حولها فما هو الا كما قالت ثم التفتت اليها وقالت اتدرين انك اول وحده تقول لي مثل هذا الكلام لا امي ولا ابي ولا احد من اهلي ولا حتى صديقاتي قدموا الي هذه الملاحظه ربما استحوا منك لا بالعكس هم ينتقدون بعض الفساتين اللي البسها بعض الالوان اللي اختارها لكن العباءه ولا مره حتى اللي ما يلبسون نوعيه هذه العباءه ولا مره قالوا شيء تتوقعين ان هذه العباءه حرام يا اختي انا متاكده انها حرام لان هذه العباءه صممت اصلا لتعطي اللي تلبسها نعومه وجمال واثاره وهذه الامور يجب على المراه ان تستره ولا ولا تظهره وتمشي بها بين الرجال لكن انا ما اقصد اظهارها للرجال انا عارفه يا اختي لكن الاثم احيانا يكون على القصد السيء واحيانا يكون على العمل نفسه ولو لم يكن القصد سيء سبحان الله صحيح هذا الكلام نعم نعم شوفي يا اختي هذه العباءه والله ما فيها خير وما تجيب الا الشر واحلف لك ان الرجال يحترمون المراه اللي تلبس العبايه عبايه الراس العاديه اكثر من اللي تلبس العباءه المخصره او المغربيه او مثلها من انواع العباءه حتى الفساق اهل المعاكسات ما يجرؤون على ازعاجها ثم لا تنسيني اختي ان هناك رب وحساب وجنه ونار الله يجعلني واياك من اهل الجنه ويبعدني واياك عن اهل النار والله كلامك صحيح الله يجزاك الخير استغفر الله العظيم واتوب اليه واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تر ى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ أختي الكريمه مشهد النصيحه هذا بودي لو يتكرر بودي لو تنصح كل مسلمه اختها ويودي لو تنصحين انت كل مسلمه سواء كنت امراه متزوجه او كنت طالبه في المدرسه او في الكليه تنصحين من ترين انها تستدعي النصح من اخواتك المؤمنات فالمؤمنون والمؤمنات كما قال الله تعالى اولياء يتعاونون على البر والتقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 عجيب أمر المؤمنة عجيب أمرها إذا ملأ الإيمان حياتها وصبغت محبة الله اهتماماتها في الحياة فإنها عندما تصل إلى هذه المرتبة لو كانت من أي جنسية أو عرق فإنها تنشر الخير أينما حلت وارتحلت سوزي مظهر لها أكثر من عشرين عاما في مجال الدعوة إلى الله روىت قصة توبتها فقالت قالت تخرجت من مدارس المارد يهي ثم في قسم الصحافه بكليه الاداب عشت مع جدتي والده الفنان احمد مظهر فهو عمي كنت اجوب طرقات حي الزمالك وارتاد النوادي وكانني استعرض جمالي امام العيون الحيوانيه بلا رحمه تحت مسميات التحرر والتمددل وكانت جدتي العدوز لا تقوى علي بل حتى ابي وامي فاولاد الذوات هكذا يعيشون كالانعام بل اضل سبيلا الا من رحم الله عز وجه حقيقه كنت في غيبوبه عن الاسلام سوى حروف كلماته لكنني بروم المال والجاه كنت اخاف من شيء ما اخاف من مصادر الغاز والكهرباء واظن ان الله سيحرقني جزاء ما انا فيه من معصيه وكنت اقول في نفسي اذا كانت جدتي مريضه وهي تصلي فكيف انجو من عذاب الله غدا فاهرب بسرعه من تانيب ضميري بالاستغراق في النوم او اذهب الى النادي وعندما تزوجت ذهبت مع زوجي الى فرنسا لقضاء ما يسمى بشهر العسل وكان مما لفت نظري هناك انني عندما ذهبت للاتيكان في روما واردت دخول المتحف البابوي اجبروني على ارتداء البالطو او الجلد الاسود على الباب هكذا يحترمون ديانتهم المحرفه وهنا تساءلت بصوت خافت فما بالنا نحن لا نحترم ديننا وفي اوج سعاده الدنياويه المزيفه قلت لزوجي اريد ان اصلي شكرا لله على نعمته فاجابني افعلي ما تريدين هذه حريه شخصيه واحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء رأس ودخلت المسجد الكبير بباريس فاديت الصلاة وعلى باب المسجد ازحت غطاء الراس وخلعت الملابس الطويلة وهممت ان اضعها في الحقيبة وهنا كانت المفاجأة اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن انساها طول عمري ترتدي الحجاب امسكت بيدي امسكت بيدي برفق وربتتت على كتفي وقالت بصوت منخفض لماذا تخلعين الحجاب الا تعلمين انه امر الله كنت استمع اليها في دخول والتمست مني ان ادخل معها المسجد بضع دقائق حاولت ان افلت منها لكن ادبها الجم وحوارها اللطيف اجبراني على الدخول سالتني اتشهدين ان لا اله الا الله اتفهمين معناها انها ليست كلمات تقال باللسان فلا بد من التصديق والعمل بها لقد علمتني هذه الفتاه الفرنسيه المسلمه اقسى درس في الحياه اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها ثم صافحتني قائله انصري يا اختي هذا الدين انصري انصري ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قوي عزيز خرجت من المسجد وانا غارقه في التفكير لا احس بمن حولي ثم صادف في هذا اليوم ان صحبني زوجي في سهره الى كبره مرقص ليلي وهو مكان اباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا ويتصرفون كالحيوانات بل ان الحيوانات لا تترفع من ان تفعل مثلهم يخلعون ملابسهم قطعه قطعه على انغام الموسيقى كرهتهم وكرهت نفسي الغارقه في الضلال صرفت بصري عنهم وأحسست بعزلة عن من حولي وضاقت أنفاسي وكدت أن أختنق وطلبت من زوجي أن نخرج حتى أستطيع أن أتنفس ثم عدت إلى القاهرة وبدأت أولى خطواتي للتعرف على الإسلام وعلى الرغم ما كنت فيه من زخرف في الحياة الدنيا ورغدها إلا أنني لم أعرف الطمأنين ولا السكينة ولكني أقترب إليها كلما صليت وقرأت القرآن واعتزلت الحياة الجاهلية من حولي واحضرت كتب ابن كثير وسيد قطب وغيرهما كنت انفق الساعات الطويله في حجرتي للقراءه بشوق وشغف قرات كثيرا وهجرت حياه النوادي وسهرات الضلال وبدات اتعرف على اخوات صالحات ورفض زوجي في بدايه الامر بشده حجابي واعتزالي لحياتهم الجاهليه لم اعد اختلط بالرجال من غير المحارم من الاقارب او غيرهم ولم اعد اصافح الذكور وكان امتحانا من الله لان في هذا التغيير الذي اجريته على حياتي كسرا قويا للعادات والتقاليد الدارجه في مجتمعي لكنني قد صممت ان تكون اولى خطواتي في الايمان هي الاستسلام لله تعالى وان يكون الله ورسوله احب الي مما سواهما وحدثت مشاكل كادت ان تفرق بيني وبين زوجي ولكن الحمد لله مع الصبر والدعاء الدؤوب فرض الإسلام وجوده على بيتنا الصغير وهدى الله زوجي للإسلام وأصبح الآن خيرا مني داعية مخلصا لدينه أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا وبرغم المرض والابتلاءات التي تعرضنا لها فنحن سعداء ما دامت مصيبتنا في دنيانا وليست في ديننا انتهى كلامها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب سبحان الله ماذا يفعل الايمان بصاحبه ماذا يفعل الايمان بصاحبه اختي العفيفه حتى متى نسرف على انفسنا استمعي الى ما قالته ام سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله ماذا انزل الليله من الفتن ماذا انزل من الخزائن من ينقض صواحب الحجرات يقصد زوجاته صلى الله عليه وسلم كم من كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه ولاحظي لفظه كم من في قوله كم من كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه فهذه اللفظه تعني الكثره يعني ان النساء العاريات يوم القيامه كثيرات جدا نسال الله الستر والسلامه اذا فالمساله ليست زين تلبسينه وانتهى الامر لا ليس بهذه البساطه هناك مراقبه لكل فعل وتسجيل لكل حركه ومحاسبه وعقاب وثواب ولذلك انظري كيف كان ايمان الصحابيات وشده تاثرهن بالاحاديث يقول الزهري وكانت هند بنت الحارث رضي الله عنها وهي التي روت الحديث عن ام سلمى كانت لها ازرار في كميها بين اصابعها والمعنى انها كانت تخشى ان يبدو من جسدها شيء بسبب سعه قميها فكانت تزرر ذلك لالا يبدو منه شيء خوفا من ان تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث انه صلى الله عليه وسلم حذر النساء من اللباس الرقيق من الثياب الواصفه لاجسامهن لالا يعرين في الاخره واختلف العلماء في المراد بقوله كاسيه وعاريه وان كانت المحصله وخيمه على اي حال اختلفوا على اوجه احدها كاسيه في الدنيا بالثياب لوجود الغنى عاريه في الاخره من الثواب لعدم العمل على طاعه الله وترك مصاقطه في الدنيا ثانياها كاسيه بالثياب نعم لكنها ثياب شفافه او رقيقه او ضيقه تبدي مفاتنها فتعاقب في الاخره بالعري جزاء على ذلك ثالثها كاسيه تجسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عاريه فتعاقب في الاخره الحاصل ان اللفظه وان وردت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبره بعموم اللفظ قال العلماء فاراد صلى الله عليه وسلم تحذير ازواجه من ذلك كله وكذا تحذير غيرهن ممن بلغه ذلك ولذلك تقول ام سلمة رضي الله عنها تقول لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاكسس وهو ما حمل عائشه رضي الله عنها ان تثني على نساء الانصار بذلك وتقول فيما ورد ان نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رايت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا بكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل يعني لما نزلت ايات الامر بالحجاب بادرنا الى الالتزام بالحجاب كلهن بلا استثناء مباشره بلا تردد تقول ما منهن امراه ما منهن امراه الا قامت الى مرطها وهو الكساء من الصوف يعني سترنا بتلك الاكسيه فاصبحنا نصلين الصبح معتجرات اي بتلك الاكسيه كان على رؤوسهن الغربان اختي الكريمه انا وانت نتفق ان الله تعالى هو الاعلم بعباده كما جاء في الايه هو اعلم بكم اذ انشئكم من الطين فهو سبحانه يعلم ان المراه هي اضر فتنه على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء ولذلك صح انه صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره اذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان اي زينها في نظر الرجال ليفتنهم بها ولذلك قال الامام ابن المبارك المراه عوره واقرب ما تكون الى الله في قعر بيتها فاذا خرجت استشرفها الشيطان والله تعالى يعلم ايضا ان من طبيعه الفساق والمنافقين اذيه النساء المفرطات بالحجاب لان الاستهانه بالحجاب او بهيئه الحجاب يدعو السفله والفساق المتسكعين في الاسواق والطرقات الى التعرض والاذى والنظر بشهوه وهذا من الفساد والله لا يحب الفساد <تصفيق> يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك اجل ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يعني من قبل الفساق يؤذين من قبل الفساق فالفساق انما يجترؤون فيؤذون ويظهر اداهم بحسب ما يثيرهم من مظهر المراه امامهم قديما وحديثا وتزداد هذه الاثاره ولا بد في اجواء الفتن التي نعيشها اليوم فاذا خرجت المراه بعباءه جميله فاتنه تعرضت ان عاجلا او اجلا لادى الفساق وادى الفساق ايها الاخت يتراوح يتراوح اداهم ما بين النظر الى الكلام الى ان يصل الى حد الاعتداء باليد بل واكثر من ذلك اليك هذه الحادثه الحقيقيه والتي حدثت في احد الاسواق المشهوره ام مع ابنتها في السوق وقد لبست البنت عباءه مثيره رقيقه مخصره يبدو ان الام من النوع غير المبالي حيث لم تقم بدورها كأم في نصيحه ابنتها بان تجتنب هذا النوع من العباءات واثناء التجوال في السوق تفترقان الام في جهه وابنتها في جهه اخرى واثناء تجوال البنت في السوق وهي في مكان ما في ذلك السوق بعيد عن الاعين اذ بشاب كان يراقبها ينزل من سيارته التي كان يدور بها حول السوق ينزل بسرعه ويتوجه الى تلك البنت ويمسك بيدها بقوه ويجرها نحو السياره فتصرخ البنت فيضع يده على فمها ليكتم صراخها وهو يجرها بشده فلما أحس أنه في خطر تركها وركب سيارته بسرعة وولاها لقد كانت تجربة قاسية لن تنساها طوال حياتها مما جعلها تقرر أن لا تلبس ذلك النوع من العباءات في السوق مرة ثانية والسؤال الآن ما الذي دعا هذا الفاسق لأن يقدم على ذلك السلوك الإجرامي المجنون إنه بلا أدنى شك تلك العباءة المثيرة الفاتنة في استبانة وزعت على ستمائة وأربع وعشرين امرأة تبين أن ستا وثمانين بالمئة منهن ستا وثمانين بالمئة منهن يعني خمسمائة وست وثلاثون من الستمائة بدأنا يتعرضنا للمضايقات من المعاكسين فقط بعد أن لبسنا تلك الأباء بعض النساء مع الأسف, مع الأسف يعجبهن أن يلفتن أنظار الشباب بتلك الأباء يعجبهن تهافت الفساق عليهم لا أدري ربما يجدن في ذلك تحقيقا لشيء في نفوسهن ربما هي شهوه جذب الانظار والتلذذ بها لكن الشيء الذي ليس في حسبان الكثيرات منهن ان يضل الامر مقتصرا على القاء النظرات والملاحقه من بعيد وما دعي ما درينا ان الله تعالى قد ياتيهن يوما من الايام اليوم غدا بعد غد بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه ياتيهن الله يوما من الايام من حيث لا يحتسب سواء رغبنا في ذلك التهافت ام لم نرغب به ثلاث نساء خرجنا من مناسبه وهي حادثه حقيقيه ايضا وقعت بالفعل اوقفنا السائق عند محل عصائر وهن في طريقهن الى البيت ثم نزلنا من السياره ليطلبنا اثنتان منهن عليهما عباءه راس وامما الثالثه فعليها عباءه مخصره ناعمه جذابه فاذا بشاب يقصد تلك الثالثه كالمجنون الهائج ثم يمسك بيدها ويجرها نحوه ولا داعي لذكر تفاصيل ما فعل بعد ذلك ومن هول المفاجاه وشده خوفها كانما شل لسانها فلم تستطع حتى ان تصرخ بعد ذلك تركها وانطلق وبعد تلك الحادثه تابت تلك الفتاه من لبس العباءات المخصره البته اتعلمين ايتها العفيفه ان المعاكسين هؤلاء عندما يقبض عليهم رجال الهيئه ويستجوبونهم وينصحونهم اتعلمين انهم يرجعون السبب في سلوكهم المنحرف الى المراه او الى الفتاه ذاتها بانها هي التي اغرتهم اثارتهم بلبسها لتلك العباءه الناعمه وذلك النقاب الواسع فاذا قيل لاحدهم كيف تفعل ذلك ببنات الناس هل ترضى ان يحصل ذلك لاختك قال بقوه خسا اختي تلبس هذه العباءه والله كان اذبحها نعم والله هذا ما يقوله كثير منهم ان لم يكن اكثرهم لماذا يقولون ذلك لانهم يدركون اثرها اثر تلك العباءه على نفوس الرجال ثلاث بنات اختان وبنت عمهم خرجنا معهم وزين للنزهه فاذا بالشباب الذين كانوا يرصدون حركاتهن يتبعونهن من ورائهن فيحاول اولئك الشباب ايقاف النموزيل وفعلا تمكنوا من ذلك ثم يحاول احدهم ان يرغمهن على ركوب سيارته فيابين هل يمكن ان تتصوري يا اختي ان يهددوهن بالسلاح نعم والله هذا ما فعله السلاح استخدم السلاح لكن الله لطف بهن ففر اولئك الشباب بعد مرور اناس من الغيورين الذين اتصلوا بالهيئه وتم نقل الفتيات الى مركز الهيئه وانهارت احداهن هناك في المركز بشكل هيستيري واغمي عليها من هول ما عانته في ذلك اليوم انها لم تكن تتصور ان تبلغ الامور الى هذا الحد ابدا احداهن خرجت من السوق بنفس نوع تلك العباءه المخصره وقد سحبت وراءها الى خارج السوق من الشباب المفتونين اعدادا واعدادا ثم ركبت مع السائق الذي كان في انتظارها في سياره فخمه وانطلقت وانطلق خلفها اولئك الشباب بسيارتين ومن شارع الى شارع ومحاولات لكي تاخذ ارقامهم اثناء انتظارهم اشارات المرور ولكنها لا تريد فلما وصلت بسيارتها الى مكان النائ اخذ اولئك الشباب يضايقون السائق ويميلون بسيارتهم نحوه حتى انقلبت سيارتها من اثري تلك المسابقه وذا الكلمتين تظنين انهم هربوا تظنين انهم هربوا أبدأ, ابدا بل انهم وقفوا وحاولوا اخراجها والهروب بها ولكن الله سلم بوصول سياره رجال الهيئه وتم القبض على اولئك الشباب اذا فالقضيه لا تقتصر على القاء كلمه اعجاب لا بل هناك تبعات مخيفه وعواقب الله اعلم بها نعم اقول عواقب الله اعلم بها تصل الى حد الاختصاب كما حدث ذلك فعلا لاحدها فتحت تهديد السلاح ايضا اركبها معه بالقوه وحبسها عنده في بيته الكبير ثلاثه ايام نعم ثلاثه ايام هذا ما جنته تلك العباءه الجميله عليها وهناك حوادث اخف لكنها محزنه احدى النساء كانت تمشي لوحدها في احد الاسواق الفخمه تتمايل مفتخره بعباءتها الفاتنه الانيقه التي فصلتها بعنايه فائقه وظل يتبعها ثلاثة متسكعين يحاولون ان تاخذ ارقامها كما هي العاده ولكنها تئبى فلما يئسوا منها بعد محاولات عديده تقدم احدهم اليها وصفعها في وجهها انظري الى الجراه التي تحدثها تلك العباءه المشؤومه في الفاسق كيف تجروه على تلك المراه وكيف جراته تلك العباءه على من تلبسها المهم ان تلك المراه ذهلت من الصفعه واحست باهانه شديده فرفعت يدها تريد ان تصفعه فامسك بيدها فصرخت واستنجدت ولحسن الحظ كان ذلك الفاسق متبعا من رجال الهيئه الذين اتوا وانقذوا الموقف وقبضوا على اولئك المعاكسين ومن شده ما احست لنفسها من رد اعتبار اخذت تدعو لرجال الهيئه بحرقه جزاكم الله خير جزاكم الله خير ويكفيك موعظه ان تعلمي حافظك الله من كل شر ان عدد حالات شكوى النساء اللائي يلبسن العباءه المخصره من الاعتداء من الخلف عدد حالات شكوى النساء من هذا النوع الوقح من الاعتداءات لفرقه الهيئه في اكبر المجمعات التجاريه في الخبر في الثلاثه الايام الاولى من عيد الاضحى الماضي بلغنا 9 حالات هذا عدد الحالات التي سجلت كشكوى فقط اما الحالات التي منع الحياء صاحباتها من اظهار الشكوى فالله اعلم بالعدد فحالات الاعتداء باليد والالتصاق المتعمد بالجسد في المحلات المزدحمه حالات كثيره جدا والسبب هو ما تثيره تلك الاباءه المخصره من هياج مخيف لدى اولئك السفله الحاصل ايتها الاخت ان هذا غيظ من فيض والحوادث من هذا النوع كثيره ولو سردناها كلها لطال بنا المقام وبعض تلك الحوادث انتهت الى ما لا تحمد عقباه ابدا اختطاف واعتداء واذى وحتى لو كان تركو لبس ذلك النوع من العباءات بسبب الخوف من امثال هذه الحوادث فان الخوف من الله تعالى اولى بالمؤمنه اليس كذلك الخوف من الله ماذا عنه هل لتاملتي الخوف من الله اولى بالمؤمنه اعود واقول ان الايمان يصنع العجائب وبهذا نفسر موقف الجيل الكريم زوجات وبنات الصحابه لما انزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابه بهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بهذا نفسر تلك الاستجابه العظيمه منهن والتي وصفتها ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها ذلك الوصف الطيب اختي العفيفه القضيه ليست مجرد عباءه القضيه بارك الله فيك ابعد من ذلك وما تلك العباءه وغيرها من المظاهر الا اعراض لاساس الخلل فلعلنا ونحن نسير نحو حال ارشد ومستوى ايماني افضل نقف انا وانت اليوم ان شاء الله تعالى وقفات مهمه ونحاول ان نتامل عند كل وقفه ونوضح بعض المفاهيم والثوابت المهمه ثم نقرر سويا ان شاء الله تعالى اهميه العنايه بها وهكذا نصنع عند كل وقفه حتى نصل الى بر الامان الوقفه الاولى الهه الحياه طالما قرانا قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكننا لم نتامل بشكل جاد في مدى مطابقه واقعنا لمفهوم هذه الايه العظيمه ربما لو سالتكم ما العله من ايجادك في هذه الحياه لبادرتم قائله بكل بساطه لعباده الله تعالى ليس كذلك اقول بلا هو كذلك لكن هذه الاجابه السطحيه ليست هي المقصوده في هذا المقام فلسنا في مدرسه ولا في قاعه امتحان اذا ما المقصود من السؤال المقصود من السؤال هو استشعار ابعاد الاجابه الانفه بعباده الله تعالى استشعار مقتضياتها استشعار معناها الحقيقي استشعار الجانب العملي الواسع لمفهوم العباده الا ليعبدون هل لا ترى يقتصر مفهوم العباده في اذهاننا على الصلاه والزكاه والصوم والحج ام ان للعباده مفهوما اوسع ومن افصح واصدق من القران ليجيب على هذا التساؤل يقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صلاتي ثم قال ومحيائي فكلاهما لله رب العالمين فلا ان تبادر الى الذهن عند ذكر العباده الصلاه فلا تحجزي دونها الحياه باكملها فانها ايضا لله رب العالمين الصلاه لله والحياه لله بل حتى الممات لله رب العالمين والحياه اختي الكريمه تشمل كل نشاط تقومين به في حياتك حتى اماطه الاذى عن الطريق الذي يعتبره معظم الناس مجرد سلوك حضاري هو ايضا لله اي انه عباده كما صح في الحديث بل حتى المشاعر وخوالج القلب كلها عبادات يجب ان تصرف لله لا شريك له فالحب والبغض والموالاه والمعاداه والخوف والرجاء والرغبه والرهبه والخضوع والتوكل هذه كلها مشاعر قلبيه كما ترين كل هذه المشاعر القلبيه عبادات عظيمه وليس الصلاه والصوم فقط ويجب ان تكون كلها خالصه لله عز وجل ولا تتصوري ان هناك تعقيدا او صعوبه في هذا المفهوم او في ممارسته ابدا الامر فقط يحتاج الى حضور قلب ونيه فممارسه هذا المفهوم الشامل اذا هي العباده بعينها بل ان العبد واقصد بالعبد الرجل والمراه على حد سواء العبد لا يكون عبدا حرا من كل قيد حرا من كل قيد من كل قيد اقول حتى يجرّد هذه المشاعر القلبية لله وحده لا شريك له فلا يجمع بين المتضادات في قلبه ولا في سلوكه فيزعم اخلاص المحبه لله مثلا يقول انا احب الله وحده لا شريك له وانا مخلص في حبي لربي واخلاص المحبه اعظم عباده ثم بعد كل هذا التعبير الجازم والتاكيد على محبه الله يجاهر بمعصيته كيف ويباهي بها ويصر عليها كيف اين اخلاص المحبه لله اذا اين الصدق في هذه المحبه لان المتعارف عليه ان من مقتضيات المحبه الكامله الخالصه طاعه المحبوب اذا احببت باخلاص ما الذي تحرصين عليه ارضاء من تحبين ام اسخاطه طاعته ام معصيته ثم بناءا على محبتك لله من وماذا تحبين فاذا كان الجواب لاني احب الله فاني احب ما يحب الله نقول هذا الكلام جميل لكن اذا كان في قلبك مكان للفسقه والعصاه المجاهرين بالمعاصي فتحبين المطربه الفلانيه وتعجبين بالمطرب او الممثل الفلاني فينبغي مراجعه كلامك السابق فالتناقض والازدواجيه بين ضدين امر مرفوض فان المحب الصادق لا يخلط في محبته بين حبيبه ومن يسقط حبيبه فالعبره اذا ليست في محبه الله عز وجل فكل يدعي محبه الله ولكن العبره في محبه ما يحب الله جل وعلا من الاعمال والهيئات اي الاشكال والاقوال يقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالاتباع والخضوع لامر الله ورسوله هو البرهان المحبه يقول الله تعالى قل ان كان اذائكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشائركم واموال واموال نطرتموها وتجاره تخشون كنسادها ومساكن ومساكن تظنونها احب اليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله يا أختي إن السعادة الحقيقية لا السعادة الوهمية الآنية الخادعة لا لا هذه يشترك فيها معظم الناس العصاة الفجرة بل حتى الكفار يضحكون ملء افواههم اليوم يضحكون نعم ويحسبون انهم سعداء ثم يقطعهم البكاء من الغد لا لا لا انا اتكلم عن شيء اخر انا اتكلم عن السعاده الحقيقيه سعاده الايمان السعاده التي تجدينها عندما تنفردين بنفسك ما معك احد الا الله فتشعرين بسعاده مناجاته والانس به تبارك في علاه ولا تجدين ما ينغص عليك هذا الانس والانشراح من انواع المعاصي ويتحقق لقاء مباشر بين قلبك وبين من تحبين بكل اخلاص لقاء مباشر بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى الله اكبر ايها الاخت هذه هي السعاده التي اعنيها السعاده الممتده عبر هذه الحياه القصيره الى ما بعد هذه الحياه السعاده الازليه التي لا تنتهي لا تنتهي فهي معك حيثما كنت وحيثما تقلب بك الزمان في السر والضراء في الغنى والفقر في الصحه والمرض انه السرور الذي تجدينه دائما في الحياه سعاده واثناء الاحتضار عند توديع الحياه سعاده وبعد الموت وانت لوحدك في القبر سعاده وعند النشور في يوم العرض الاكبر يوم الحساب سعاده وسرور كما قال الله تعالى مبشرا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقرب الى اهله مسرورا هذا السرور وهذه السعاده لا تتحقق الا بتجريد العبوديه كلها لله تعالى كما ذكرت انفا فالحياه الطيبه التي هي حياه الطمانينه وراحه البال وراحه الضمير لا يمكن ان تتحقق الا بتجريد المشاعر والافعال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حياه طيبه في الدنيا وحياه اطيب منها في الاخره والان اعود واسال هل تصورت هذا المفهوم الواسع للعباده لما اجبتي على السؤال المتقدم لما سالتك فقلت ما العله من ايجادك فقلت عباده الله هل تصورتي هذا المفهوم الواسع للعباده لما اجبتي على السؤال فان كانت الاجابه لا لم اتصور هذا المفهوم الواسع فيلزمك استدراك الخلل واستكمال مفهوم العباده بشكل شامل وعملي ومحسوس راجعي اختي راجعي راجعي مدى مطابقه سلوكياتك لما يحتويه قلبك من مشاعر العباده اسال الله ان يعينك وياخذ بيدك واما ان كانت الاجابه نعم كنت اتصور هذا المفهوم الحمد لله اذا ولننطلق في طريقنا نحو التطبيق العملي وهو السلوك الوقفه الثانيه السلوك السلوك اختي الكريمه هو مصداق ما في القلب من اعمال ولان اعمال القلب اصل ميدانها اصل مكانها القلب فهي اذا خفيه مستتره القلب لا احد يستطيع ان يشهد بما فيه من صدق واخلاص ومحبه لله وخضوع ورهبه وخشيه وتعظيم وغيرها من الاعمال القلبيه اذا ما السبيل السبيل الوحيد اذا لمعرفه قيام اعمال القلب هذه وحقيقتها هو عمل الاركان عمل الجوارح فالقلب اذا اخلص العباده لله فاض ذلك الاخلاص على اركان الجسد كله فيتحرك الجسد بما يمليه عليه قلب المخلص المحب لله عز وجل السلوك اذا ماذا تقولين ماذا تفعلين ماذا تلبسين السلوك كيف تتعاملين مع نصوص القران واوامر النبي وارشاداته هذا السلوك هو انعكاس حي ظاهر محسوس لما استتر في القلب من ايمان ومشاعر وتعظيم واجلال الله تبارك وتعالى والان هل يمكن ان تتصوري وجود صدق واخلاص وحب لله ورهبه وخشيه منه وتعظيم له في قلب من اذا غادرت البلاد وهي على متن الطياره بعد لم تمس قدماها الارض التي هي مسافره اليها كان من سلوكها ان خلعت العباءه والحجاب ثم طوتهما كان لم تكن بينها وبينهما موده وحشرتهما في شنطتها من يخفي عيبا ثم خرجت امام اعين الناس مسفره عن كل زينتها اسالك بكل امانه اختي الكريمه هل يمكن ان تتصوري صدقا واخلاصا لله في قلب من تسلك هذا السلوك هل يمكن ان تتصوري تعظيما لله واجلالا لامرِه ونهيه في قلبها هل يمكن ان تتصوري حبا لما يحبه الله في قلبها هل يمكن ان تتصوري ذلك هل يمكن ان تتصوري ذلك اختي يا بنت الجزيره ربما غطى على عينيك فكر احمر ولربما خدعتك علمانيه ولربما اغراك ذئب اغبر اختاه يا بنت الجزيره هكذا وخنادق الباغين حولك تحفر او هكذا والحرب تضرب دفها يلقى بيانك بالصفوف وينشر او هكذا والملحدون تجمعوا من حولنا والطامعون تجمهروا نسيت فاطمه التي لحجابها خضعت فرنسا والعصات توترت نسيتها نسيت كيف تحدثت عنها الوسائل كيف عز المخبر قد كنت اولى ان تكوني قدوه تدعو الى اسلامها وتبشر قد كنت اولى ان تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر أواه يا بنت الجزيرة هكذا تتمردين لبئس هذا المنظر إن التزامك بالحجاب تماسك والسعي في نزع الحجاب تدهور إن التزامك بالحجاب تقدم والسعي في نزع الحجاب تأخر ماذا نقول لكعبة الله التي بالثوب طول زمانها تتستر ماذا نقول لكعبة الله التي بِالثَّوْبِ طُولَ زَمَانِهَا تَتَسَتَّرُ ماذا نقول لكم هذا السلوك المشين سلمك الله منه سلوك عملي ولا يمكن ان ينعزل السلوك عما يكنه القلب اذ القلب هو الذي يفرز السلوك هذه هي الحقيقه الناصعه مهما كبر المكابر وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واذكر هنا اننا قد اتفقنا انا وانت من قبله على مفهوم العباده الواسع والشامل وانك تعينه وتفهمينه جيدا القضيه اختي ليست صلاه وصوم فقط لا القضيه اكبر وابعد من ذلك ان العباده تسليم واستسلام تسليم لربوبيه الله انه هو الخالق الرزاق مالك كل شيء له وحده حق الامر والنهي كما جاء في الايه الا له الخلق والامر هذا اولا ومن ثم استسلام لامره سمعنا واطعنا وفانك ربنا واليك المصير وهذا يعني الاستسلام الذي يعني السمع والطاعه هو نتيجه حتميه لايماننا الكامل بربوبيته ولذلك ترين الله عز وجل يقسم بذاته العظيمه جل وعلا يقسم بذاته المقدسه على هذا الامر ولا يقسم الله بذاته الا على امر عظيم جدا وهذا الامر العظيم هو صدق استسلامك واستسلامك لاحكامه واوامره عز وجل قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وتاملي ايتها الفاضله اسعدك الله بطاعته تامل في قوله تعالى ويسلم تسليما فلم يقل ويسلم فقط لا بل اتى بالمفعول المطلق الذي هو المصدر هنا تسليما والذي يفيد التوكيد الجازم على فرضيه التسليم لاحكام الله جل وعلا باطنا وطاهرا فقال مؤكدا وجازما ويسلم تسليما وان من التسليم لله تعالى ان تشعر المسلمه بالحياء من الله خالقها تشعر بالحياء باطنا وطاهرا فالحياء في اصله شعور قلبي لكن يظهر اثره على السلوك بشكل واضح الحياء يظهر اثره على السلوك بشكل واضح وهو عباده عظيمه جدا جدا بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر سبحان الله اذا رفع الايمان رفع الحياء واذا رفع الحياء رفع الايمان الان هل من الحياء ان تخرج المراه المسلمه الموحده في حفلات الزواج او ايه المناسبه بازياء تكشف مفاتنها امام النساء هل من الحياء ان تخرج بفستان قصير فوق الركبه واخر مشقوق الجنبين يظهر فخديها واخر يكشف صدرها يصطه او اكثر من ذلك او يكشف كل ظهرها او تخرج بفستان ضيق يحجم مفاتنها او غيرها من الازياء التي لا تليق بالمره العفيفه هل من الحياء الذي هو دليل الايمان ان تخرج المراه بمثل هذه الازياء او هكذا تسوقنا الاهواء والشهوات سوق النعاج نركض وراء الموضه بلا شعور نركض وراءها ركض العميان نركض وراء الموضه بلا اعتبار لدين ولا اخلاق ولا حياء اين تميز المسلمه عن غيرها من نساء الكفر والاباحيه ام سلمى التي ينبغي ان تكون قدوه لك ولكل مسلمه لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه جاءت اليه تساله باهتمام شديد فكيف يصنع النساء بديولهن اي بطرف الفستان او الثوب قال يرخين شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخين ذراعا ولا يزد الله اكبر انظري انظري من الذي اقلق ام سلمة من الذي اقلقها انكشاف القدمين كيف تنكشف القدما هذا هو الذي اقلقها هل لك ان تتصوري حياءا مثل هذا الحياء اختي المسلمه ولما نعود الى اصل الحكم الفقهي اقول نعم هناك من تحتج ببعض اقوال العلماء ان حدود عوره المراه امام المراه من السره الى الركبه وان قال به بعض اهل العلم الا انه قول مرجوح مبني على القياس لا دليل عليه اما القول الراجح المستدل عليهم المستدل عليهم من نص كتاب الله فهو القول الذي يذهب الى ان حدود عوره المراه بالنسبه للمراه هي كما هي بالنسبه للمحارم اي مواضع الزينه من جسد المراه وهي كالتالي الشعر الذي هو موضع التاج والنحر الذي هو موضع القلاده واليدان والذراعان حتى العضدين موضع الخاتم والاسوره والدملج والقدمان حتى اسفل الساقين موضع الخلخال او الخلخال هذه هي الحدود الجائز اظهارها اما ما وراء هذه الحدود فحرام كشفه على الاطلاق ما عدا للزوج واستدل على هذا الحكم بالایه الكريمه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ فَجَمَعَ فِي حُدُودِ مَا يَجُوزُ أَنْ تُبْدِيَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْزَاءِ جَسَدِهَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ فَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ولذلك نرى نهيا من الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال ان يسمحن لزوجاتهم ان يدخلن الحمام الخاص بالنساء والمقصود هو ذلك الحمام الجماعي الخاص اما للرجال او للنساء والذي يخصص في بعض البلاد من اجل غسل الجسد اشبه بالحمام التركي ويخشى ان يكون فيه كشف للاعراض قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليله الحمام وفي حديث ابي ايوب رضي الله عنه بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من نسائكم فلا يدخل الحمام وعن ابي المليح الهذلي ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلن على عائشه رضي الله عنها فقالت انتن اللاتي يدخلن نساء كن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستره بينها وبين ربيها اه الترمذي وهو صحيح فتلك الايه والآثار تدل على أن الحياء لباس للمسلمة لا تنزعه عنها سواء أمام الرجال أو أمام النساء فالأزياء الخليعة التي يلبسها بعض النساء أو كثير من النساء في الحفلات ويتباهين بها وبخلعتها وتعريتها لأجسادهن تناقض هذا الخلق الطيب الإيماني وهذا العمل يناقض الحياء ولا يليق أبدا بالمرأة المؤمنة ظاهرة أخرى تتعلق بالسلوك النابع من مقدار إيمان المسلمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ظاهرة السفر بدون محرم فما هو مقدار إيمانك أخت المسلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تسافر المرأة إلا معد محرم روه أحمد البيهقي بسند صحيح ولا تغتر أخت العفيفة في بعض الآراء الغريبة المتساهلة الآراء التي لا تستند الى دليل كالراي الذي يجيز للمراه السفر مع مجموعه مامونه من النساء فالحكم الشرعي لا يؤخذ من الاراء العقلانيه التي تاثر اصحابها بضغط الواقع وكثره الاهواء فحارسوا على ان ينشئوا فقهن يناسب امزجه الناس ولو خالف الدليل فالحكم الشرعي لا يؤخذ من تلك الاراء اختي في الله ان الامر دين والدين اعظم واغلى شيء يملكه الانسان في هذا الوجود فلا يؤخذ من اصحاب المناهج التي ترى ان التيسير في قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر هو في اتباع الاقوال الضعيفه والاراء الشاذة هؤلاء لن يرفع عنك الاثم باتباعك لاقوالهم وانما يعتصم المسلم بالكتاب والسنه في مثل هذه الامور ولو خالف رغبه النفس ومن ثم ينال البراءه لدينه ولقد أعفى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الجهاد في سبيل الله من اجل ان يسافر مع زوجته الى الحج ولو كان سفر المراه لوحدها مع النساء مباحا لرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن ابن عباس إن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائلا لا يخلون رجل بمره الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني كتبت في غزوه كذا وكذا قال همطلق فحج مع امراتك متفق على صحته فاذا كان الرجل يعفى من الجهاد في سبيل الله من اجل السفر مع زوجته فكيف تبيح المسلمه لنفسها السفر بلا محرم بلا سبب او لادنى سبب وإذا كان الشارع قد نهى المسلمة عن سفر الطاعة كالحج مثلا بدون محرم فكيف بغيره من الأسفار العادية للنزهة أو للزيارة جاء عند الدار قطني من حديث ابن عباس إن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج صحه أبو عوانة هذه أمثلة وهناك أمثلة أخرى لمظاهر سلوكية تعد مؤشرا واضحا عما يكنه القلب كالأغاني والاستهان بالخلوة مع السائق ومحبه الاختلاط الحاصل اختي الكريمه ان السلوك مهما كان هو مصداق ما في القلب من ايمان ولا يمكن لاحد ان يفرق بين السلوك وبين ما يكنه القلب ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين في ميزان الله تعالى فقال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم انظروا الى قلوبكم واعمالكم رواه احمد ومسلم وابن ماجه قال الله ينظر الى قلوبكم وماذا اعمالكم اذا ليس الايمان فقط في القلب بل في القلب وفي العمل ايضا ايمان فلم في صاله بين عمل القلب وعمل الجارحه في ميزان الله تبارك وتعالى الا تتفقين معي اذا اختي الكريمه في ان السلوك هو مصداق ما في القلب من اعمال وان كل عمل صغير وكبير تقومين به وكلا مظهر تخرجين به بحسب قربه او بعده من دين الله انما هو انعكاس حي ظاهر محسوس لما استتر في قلبك من ايمان ومشاعر حب وتعظيم واجلال لله تبارك وتعالى اذا قلت كلا لا اتفق معك قلت استعيني بالله واساليه الهدايه والرشاد وراجعي كتاب الله راجعيه فانه مليء بالادله مليء بالادله على هذه الحقيقه اما ان كانت اجابتك بلا اتفق معك وهو ما اتوقعه ان شاء الله تعالى قلت الحمد لله اسال الله ان يثبت قلبي وقلبك على الحق فان الثبات على الحق والاستقامه عليه نعمه عظيمه والثبات على الحق يقودنا للوقفه الثالثه التي تعنى برعايه الحق وحفظه ووقايه القلب من اسباب الزيغ والانحراف الوقفه الثالثه خطا الطريق ربما سمعتي او قرات يوما ما تحذير البعض للمراه المسلمه بانها مستهدفه فهل انت فعلا مستهدفه وما معنى مستهدفه وما الدليل على هذا الاستهداف ام ان موضوع الاستهداف كما يقول بعض كتاب الصحف وبعض المثقفين موضوع وهميا لا حقيقه له ويلحقونه بما يسمونه نظريه المؤامره فدعينا نتناول هذه التساؤلات هل انت فعلا مستهدفه وما الدليل على ذلك والجواب يدون فلسفه طويله ولا كلام عقلاني فارغ هناك استهداف عام وهناك استهداف خاص اما الدليل على الاستهداف العام الذي يتناول الرجل والمراه فهو ما نطق به القران الكريم محذرا منه في اكثر من ايه قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فتتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه يعني شيعته ومن تابعه على طاعته والقبول منه والكفر بالله ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 فنحن جميعا مستهدفون من قبل الشيطان واعوانه بل ان القران يبين هذا الاستهداف الشيطاني على لسان عدونا اللدود ذاته لما قال قال فبما اغويتنا لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهناك آيات أخرى كثيرة مشابهة لا يتسع المقام لذكرها ثم إن للشيطان أعوانا ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من ان يكون المسلم عونا للشيطان على اخيه فيقول احيانا صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان تكونوا اعوان الشيطان ويقول احيانا اخرى لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم فان كان المستهدف في هذه الايات هو الشيطان فان له كما تقدم اعوانا من الانس هياهم ثم استخدمهم لاعانته في تحقيق هدفه سواء علموا بذلك ام لم يعلموا والحقيقه انهم لا يعلمون إذ أن ضلالهم قد استفحل فيهم حتى أعماهم عن الحق فاجتنبوه واتخذوا الباطل سبيلا لهم بل إنهم أصبحوا دعاة للباطل فكانوا بذلك أعوانا للشيطان بالضررة وهؤلاء هم أهل الأهواء والشهوات من الإنس قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما هذه الاراده هي اصل الاستهداء انهم يريدون اهل الخير والطاعه ان يميلوا عن طريق الهدى ميلا عظيما انهم والله يريدونك انت ان تميلي ميلا عظيما وأنهم كما ذكر صلى الله عليه وسلم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقد يصلون معنا لكنهم كما قال عليه الصلاه والسلام دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها هذا حول الاستهداف العام اما الاستهداف الخاص بك حافظك الله من الشيطان واعوانه فدليله قوله صلى الله عليه وسلم المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان اه الترمذي وابن ماجه وابن حبان هو حديث صحيح قال العلماء في شرحهم لقوله استشرفها اي زينها في نظر الرجال وقيل اي نظر اليها لوغيها ويغى بها لوغيها ويغى بها فانت ايتها الاخت الكريمه مستهدفه من قبل ابليس واعوانه وابليس يحاول ان يفسد دينك ويفسد دين الرجال بك بحكم الميل الذي فطر عليه الرجال نحوك ذلك الميل الذي قال الله تعالى فيه زينا للناس حب الشهوات من النساء زينا للناس حب الشهوات من النساء الايه فداه النساء في المقدمه وذلك الميل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته المحرمه قائلا ما تركت في الناس بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم ومن هنا تفسر استخدام الشرق والغرب للنساء بل وكثير من المسلمين مع الاسف استخدامهم للنساء للغرض المادي في الدعايات لتسويق مختلف السلع والمنتجات الصناعية سواء كان لها علاقة من المرأة أم لم يكن لها علاقة البتة واستخدامهم للنساء كذلك في أماكن الاستقبال في المستشفيات والفنادق وفي المطاعم ومضيفات في الطائرات وما شابه هذه الأماكن والأعمال يقصدون من وراء هذا التوظيف جذب الرجال استغلالا لذلك الميل الفطري وكذلك نفسر استخدامهم لصور النساء لتسويق المجلات مع التاكيد على اختيار الفاتنه منهن على صفحه الغلاف الى اخره من هذه الاغراض فالشيطان يستفز اعوانه لاستغلال هذا الميل في تحقيق اغراضهم الماديه التجاريه وبالتالي يفسد المجتمع دينيا واخلاقيا فانت بلا ادنى شك مستهدفه فخذي الحذر نعم لقد اردت اختي العفيفه أن أستدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقة هذا الاستهداف أولاً لأنني أعلم أنهما في نظري ونظرك أعز وأوثق ما يستدل به الكتاب والسنة أعز وأوثق ما يستدل به وثانياً حتى لا أدع مجالاً لأهل القيم والمبادئ المادية المعارضين لحقيقة هذا الاستهداف كي يتفلسفوا مجالاً وينمق كلاما عقلانيا لا اصل له من شرع ولا خلق نعم قد يكون احدهم دكتورا جامعيا او كاتبا مشهورا تتنازع عليه الصحف وقد يكون الاخر محللا اجتماعيا له في كل صحيفه بصمه ولكن مبادئهم وقيمهم وان كانت جميله الاخراج وقريبه من المنطق المادي المجرد الا انها غريبه على مبادئ دين الاسلام وبعيده عن مقاصد الشريعه وان كانوا يتمسحون بالدين في ثنايا كلامهم بل ان قيمهم في كثير من الاحيان ولا ابالغ اذا قلت قيم منحرفه هؤلاء هم الذين يدمنون الدعوه الى خروج المراه للعمل وليس لاعمال معينه خاصه بها لا بل حتى للاعمال التي لا تتناسب مع تكوين المراه الجسدي والنفسي والديني بدعوى المساواه بالرجل وعدم تعطيل نصف المجتمع هؤلاء هم الذين ينتهجون اساليب الغرب في المطالبه بحقوق المراه المهضومه هناك المراه الغربيه المستهلكه الكادحه كادح البهائم المراه الارغبيه المستغله التي لا ولي لها ولا ناصر انهم ينتهجون اساليبهم فيطالبون ان يتاح للمراه المسلمه الكريمه العزيزه هنا ما اتيح للمراه الغربيه هناك من حريه بهيميه امياء بلا تقدير ولا ادنى اعتبار لما تترتب عليه تلك المطالبات من المفاسد الشرعيه قررها علماء اصول الشريعه ولكنهم لمعرفتهم بفطره الناس الدينيه هنا في هذا المجتمع الكريم يتمسحون بالدين في ثنايا كلامهم كي يكون كلامهم ادعى للقبول كترديدهم لعباره وفقا لتعاليم شريعتنا السمحه وديننا الحنيف ذرا للرماد على عيون المؤثرين فهم يرددون هذه العباره ثم يطالبون بما يناقضها كمطالبتهم بالسماح للمسلمه بالسفر بمفردها او المطالبه باقحامها في الرياضه او في السياسه او الالحاح المستميت في مطالبتهم بقيادتها للسياره او ما شابه ذلك من المطالبات والاراء المنحرفه هؤلاء هم الذين يحتقرون دور المراه العظيم في رعايه بيتها وتهيئته ليكون سكنا سعيدا لها ولزوجها هم الذين يهزؤون برباه البيت التي سخرت وقتها كاملا للقيام بتلك المهمه الفطريه النبيله مهمه تربيه الاطفال وإن شاء الأجيال الصالحة مهمة ربة البيت التي استيقظ الغرب وتنبه إلى أهميتها بعد فوات الأوان وأصبح ينادي العقلاء في أمريكا وأوروبا إلى عودة المرأة إلى هذه المهمة العظيمة إنقاذاً للمجتمع هؤلاء هم الذين يقللون من شأن هذه المهمة بل ويعتبرون من قامت بها رقماً زائداً في قائمة بطالة النساء فالمرأة العاملة في نظرهم هي التي دخلت سوق العمل فحسب هي فقط المراه الاجيره تلك التي تتقاضى راتبا في مهنه ما هذه هي المراه المنتجه عندهم هذه هي المراه التي تنفع وطنها فحسب اما الام المنهمكه في تربيه اولادها ورعايه بيتها فانها لا تعتبر امراه عامله منتجه نافعه للوطن بل هي في نظرهم انثرا معطلا اي مسخ فكري يمارسه هؤلاء اي فساد للعقول وللاخلاق وللقيم يقترفونه لقد بات كثير من النساء من جراء هذا الطرح المتكرر والمجهد لا يرين شيئا يحقق كيانهن ووجودهن سوى الوظيفه حتى لو كان مستواهن المعيشي بدون الوظيفه مستوا طيب لقد تكونت لدى المجتمع نظره ماديه مخيفه فاذا تخرجت الفتاه ولم تتوظف فيال المصيبه ويا لخساره التعب واصبحت وظيفه الفتاه شغلا شاغلا ففي سبيل وظيفه البنت يهون كل شيء كل شيء فمن اجل الوظيفه رد كثير من الشباب المتقدم للزواج اذا تعارض الزواج مع وظيفتها ومن اجل الوظيفه زادت نسبه الطلاق ومن اجل الوظيفه ومباشره العمل فيها ولو كانت بعيده المسافه مئات الاميال خارج المدينه ازهقت كثير من ارواح النساء في حوادث السيارات ومن اجل الوظيفه ضاع كثير من البيوت وانحرف كثير من الاولاد تحت اشراف الخادمات ومن اجل الوظيفه تنازلت المسلمه عن حجابها الكامل كشرط من شروط الوظيفه واستهارت بحيائها الذي هو تاجها فادمنت التعامل مع الرجال الاجانب كل يوم بل والخلوه بهم في كثير من الاحيان كل ذلك من اجل الوظيفه هذا هو نتاج النفخ في هذا الموضوع الذي ينفخ فيه هؤلاء الماديون اختي الكريمه لا تفهمي خطا باني ضد عمل المراه او توظيفها في مجالات العمل اللائقه بها كمره مسلمه لا ابدا بل ان عمل المراه في بعض الحالات يعتبر مهما وضروريا اذا لم تجد من يعولها او كانت هي بذاتها تعول والديها او بيتها لا سيما واوضاع الامه الاسلاميه اليوم لا تمنح المراه ما يجب على الامه ان تمنحه لها في ظل الحكم الاسلامي المتكامل من توفير المعيشه الكريمه لها وسترها والمحافظه عليها من التبذل خارج بيتها الا لم يكن لها ولي مقتدر فالمقصود ان ننظر الى الموضوع بتعقل وبنظره اسلاميه شرعيه متجرده لا بنظره ماديه لا روح فيها ولا مزعه من دين فانا لا اقصد بهذا الكلام الغاء توظيف النساء ابدا ولكن اقصد كما قلت انه ينبغي ان ننظر الى هذا الموضوع بنظره متزنه نقدم فيها المصالح الشرعيه في المقام الاول على المصالح الماديه الغربيه القيم والتي سيطرت على عقول هؤلاء القوم وطغت على تفكيره وهؤلاء ايضا هم الذين يحاولون التاثير على المسلمه العفيفه بابراز نماذج شاذه لشخصيات نسائيه مسلمه في العموم لكن نظرتهن للحياه نظره علمانيه لا تقيم للدين ولا للشرع وزنا عند تحديد معالم المنهج السلوكي والاخلاقي للمراه كالممثلات والمغنيات والمذيعات ومن تقلدن اي منصب تستلزم مخالطه الرجال وقتل الحياء في المراه المؤمنه مناصب تستلزم هدم الحجاب الذي امر القرءان باقامته بين الرجل والمراه واذا سالتمونا متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم هؤلاء اختي هم الذين ما يفتؤون يزعمون ان المراه في هذه البلاد مظلومه مهانه ما وجه الظلم في نظرهم يا ترى هل هي العادات التي لا تمت للاسلام بصله العادات التي تحتقر المراه وتعتبرها امرا معيبا يخجل الانسان حتى من ذكره كما هو الحاصل في عادات بعض الناس لا طيب هل هي العادات التي تحرمها من الميراث ويردد اصحابها المقوله المشهوره الحلال ما يروح للنسيب كما هو المعمول به الى الان في بعض المناطق ظلما وعدوانا لا ليس هذا وجه الظلم عندهم ولا امثال هذا لانهم يعلمون ان الاسلام هو اول المعارضين لهذه العادات الجاهليه اذا فما هو وجه الظلم عندهم وما هي امثلته ان وجه الظلم عندهم هو في منع المراه من السفر لوحدها بلا محرم فهل يقصدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم المراه ام ماذا لانه هو الامر بهذا فقد صح عند الإمام أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها وفي لفظ آخر لا يحل لمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذي رحم وجه الظلم عندهم أيضا هو في منعها من دخول عالم الفن كالتمفيل والغناء والموسيقى كما صور لنا إعلام تلك المغنية التي حاول أخوها أن يمنعها من الغناء بصورة المرأة الجريئة التي تتحدى الجميع تصورها هكذا المراه الجريئه التي تتحدى الجميع وتكسر جميع الحواجز في سبيل الفن فهل رضي الله عن الرجل الذي دخل عالم الفن المعاصر فضلا عن ان يرضى عن المراه المسلمه ان تخوض في هذا العالم العفن وجه الظلم عندهم هو في منعها من قياده السياره حتى في ظل انهيار النظام الاخلاقي الذي يعيشه كثير من الشباب بالشوارع اليوم اولئك الذين لا يامن الانسان من شرهم على اهله وهو معهم في السياره فكيف والمراه تقودها لوحدها او معها بناتها الشابات نسال الله ان يحفظنا جميعا ان العاقل العاقل الذي ينظر الى واقع الشباب اليوم بنظره عقلانيه ماديه دعك من الدينيه الان لا يانف من هذا التوجه خوفا على عرضه فكيف اذا جمع الى ذلك نظره دينيه واعيه وليسَت قيادة السيارة عندهم مقصودة بذاتها بقدر ما هي نقطة البداية التي لو تحققت لا طالبوا بعدها بما هو اكبر واعظم هذه المطالب وامثالها هي الحقوق التي ينادون بها للمراه وانني اتعجب ايتها الاخت اتعجب من هؤلاء الذين يطلق عليهم مثقفين اتعجب من اصرارهم على هذا النوع المحدود والمعروف والمتكرر من المطالب ومحاولاتهم المستميتة والمتكرره بصوره مممله ولسنوات عديده لجعل تلك المطالب واقعا مرئيا اتعجب من اصرارهم على تلك المطالب المحدده واغفالهم التام واهمالهم الواضح للمطالب الحقيقيه الشرعيه والملحه للمراه انهم لم ينادوا بحقها انهم لم ينادوا بحقك انت اختي العفيفه في توفير بيئه اكثر امنا لك من اعتداءات قطعان الفسقه من سفله الشباب المتسكعين في الاسواق وعند مدارس البنات وفي الطرق العامه وفي المنتزهات وخاصه في المناسبات العامه واحتفالات الاعياد تلك الاعتداءات التي هي آخذه في الازدياد بشكل مخيف في الاونه الاخيره انهم لم ينادوا بحقك في توفير البيئه الامنه لصونك وحمايتك من تلك القطعان الهائجه لان تلك الاعتداءات ليست مشكله كبيره عنده ولكن المشكلة هي في منع المرأة من القيادة هذه هي المشكلة هذا هو الهم الأكبر عندهم إنهم لم ينادوا بحقك في إيجاد منتزهات خاصة لك وأطفالك فيها الألعاب والتسالي للأطفال تستطيع المسلمة فيها أن تخلع حجابها بلا خوف من نظر الرجال وتعطى بذلك الحرية الكاملة في التنزه وتفريح أطفالها إنهم لم ينادوا بحقك في ذلك بل إنهم يعارضون هذا النوع من المنتزهات ويؤكدون على أهميات الإبقاء ويؤكدون على المنتزهات مختلطه انهم لم ينادوا بحقك في ايجاد مكتبات عامه خاصه بالنساء والاطفال كي تصحب الام اطفالها الصغار معها الى تلك المكتبات فتستفيد ويستفيدون مع التاكيد على الماده النافعه في تلك المكتبات والحرص على تكثيف الترغيب في زيارتها من خلال الصحف ووسائل الاعلام الاخرى كي تكتسب المراه العلم النافع والثقافه الاسلاميه الرفيعه وتتربى على حب القراءه والاهتمام بالعلم وكذا يتربى أطفالها أيضا لم ينادوا بحقك في ذلك لأن ذلك غير مهم الذي يهم عندهم هو السماح للمرأة بالسفر لوحدها هذا هو شغلهم الشاغل لتتمرد على دينها وأوامر نبية إنهم لم ينادوا بإيجاد حل جذري لموضوع العنوسة الذي يتزايد عاما وراء عاما والذي هو ناتج عن أسباب عديدة منها المغالاة في المهور والمغالاة وجسع كثير من الاباء انهم لم ينادوا بحق المراه في معامله حسنه من زوجها معامله خاليه من الظلم كالاستيلاء على راتب الزوجه مثلا وغير ذلك من انواع الظلم لم ينادوا بمنع ذلك الظلم ولم ينادوا بمنع الاهانات المتنوعه التي يتلقاها كثير من النساء من ازواجهن كما يجري ذلك في كثير كثير من البيوت انهم لم ينادوا بحقك في رفع ذلك الظلم لان هناك في نظرهم ما هو اهم من هذه الامور سخروا له اقلامهم واستجمعوا له فلسفتهم ما هو يا ترى انه اعاده النظر في حكم غطاء الوجه للمراه ودندنه طويله واطروحات متكلفه ونقاشات متنوعه وجهود واستحضار لخلافات فقهيه ومحصله هذا كله ما هو ماذا يريدون في النهايه يريدون ان ترفع المراه الغطاء عن وجهها يريدون سفور النساء بوجوههن في هذا البلد الكريم اخر معقل للحجاب الكامل هذا هو الهدف الذي يلهثون في سبيل الوصول اليه ويبذلون في سبيل تحقيقه هذه الجهود المضنيه ولم تنشرح صدورهم لا شرحها الله حتى ترفع المراه المسلمه الغطاء عن وجهها حتى المصالح العامه والمهمه التي تنفع المراه لم يلتفتوا اليها بشده تركيزهم على هذا الموضوع انهم لم ينادوا بحق المراه العامله وبالذات المعلمه في ايجاد فرص عمل قريبه من مدينتها لا في مدن اخرى بعيده حتى لا تتغرب وتتعرض للضرر واذا لم تتوفر فرص قريبه فعلى اقل الحال توفير السكن لها ووسائل المواصلات انهم لم ينادوا بحقها في هذا المطلب الملح لا لا لا, لا ابدا لانهم يصرخون هناك في واد اخر بعيد انهم مشغولون في طرح موضوع دخول المراه عالم الرياضه هذا هو المهم هذا هو حق المراه الضائع في نظرهم انهم لم ينادوا بحق المراه العامله في اجازه امومه مناسبه براتب رمزي او بدون راتب اجازه ليست لمده ليس لمده شهرين او اربعه وانما كما نص القران في قوله تعالى وفي صاله في عامين على مده العامين لفصال الطفل الرضيع كي تتفرغ المسلمه لاهم عمل رفع الاسلام به شان المراه وجعل الجنه لاجله عند قدميها لتربيه طفلها والعنايه به حق العنايه لم يناقش هذا الموضوع لم يناقش حقها في زمن تقاعد مبكر يناسب طبيعتها الانثويه لحاجتها للالتفات لاولادها بنين وبنات ومتابعتهم على اقل حال في سن المراهقه لم يطالب بالتفريق بينها وبين الرجل في المده لم يطالب بذلك لانه موضوع هامشي انهم مشغولون في طرح الموضوع الاهم موضوع ضروره البطاقه للمراه وكانه موضوع حياه او موت انهم مشغولون في حث المراه على العمل كمذيعة في التلفزيون تخرج بوجهها على ملايين الرجال ثم يمدحون الحالات النادره من النساء الحالات التي تعد باصابع اليد الواحده ممن دخلنا مجال التقديم التلفزيوني ويجرون معهن المقابلات وكان ما هم فيه انجاز فريد وشجاعه واختراق لحواجز العادات والتقاليد سبحان الله سبحان الله ا الله امر بهذا ا الله امر بهذا كان الاجدر بهم ان يناقشوا حقها في الا تعيش التناقض بين الاسلام والواقع الاعلامي المؤلم لكنهم حفظك الله من شرهم على العكس من ذلك يستغلون بعض التصريحات الرسميه العامه كتلك التي اقبت على اتفاقيات الامم المتحده للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه ليجس النب لموضوع ضروره استحداث فقه معاصر وجديد لقضايا المراه ينسجم مع معطيات العصر الحديث والعولمه وتغير الزمان هذا ما يحومون حوله بلا ملل ولا كلل ان اقل الناس ذكاء يمكنه ان يلحظ فيهم ذلك النفس العلماني والعقلاني الذي لا يرى للشرع الحق في اتخاذ القرار في شؤون المراه سبحان الله سبحان الله ما اهون الشرع في نفوسهم ما أهون الشر في نفوسهم وما أشد حرصهم على تزهيد الناس في الشر وما أجراؤهم على الخوف في مسائله وأحكامه التي لا تعجبه وادعائهم زورا وبهتانا أنها ليست من الشر وإنما هي عادات وتقاليد يمكن الاستغناء عنها بكل سهولة حفظ الله المسلمين من شرورهم أرسلت إحدى التائبات ثبتنا الله وإياها على الحق أرسلت برسالة تكشف فيها المسلمين ان الخير الذي صارت اليه بعد ان خلصها الله تعالى من فتنه اولئك القطاع وساكتفي ببعض ما جاء فيها لعل فيها عبره تقول فيها الحمد لله حمدا يليق بانعمه الحمد لك ربي حتى ترضى والحمد لك اذا رضيت والحمد لك بعد الرضا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عدد قطرات المطر وبعد اليوم اقلد قلمي شرف هدك الاسرار اسرار الضياع مشاوير طويله مرهقه ولا تصل فيها الى شيء لم تكن توبتي نتيجه ظروف قاسيه او محنه عارضه بل كنت انعم بكل اشكال الترف وحريه في كل شيء وكنت اجسد العلمانيه بمعناها الصريح وكانت افكار الحداثيين وخططهم نهجي ودستوري وكتبهم مرصوصه بمكتبتي وقلمي تتلمذ على اشعار نزار قباني ورمي الحجاب حلم يداعب خيالي وقياده السياره قضيه الاولى انادي بها في كل مناسبه واستغل ظروف منهن حولي لاقناعهن بضرورتها تمنيت ان اكون اول من تترجم فكره القياده الى واقع ملموس ولا طالما سهرت الليالي اخطط فيها لتحقيق الحلم أما تحرير المرأة السعودية من معتقدات وأفكار القرون البالية وتثقيفها وزرع مقاومة الرجل في ذاتها فلقد تشربتها خلايا عقلي وسعيت جاهدة لتسليط الضوء على جبروت الرجل السعودي وأنانيته وقدمت الرجل المتحرر على طبق من ذهب على أنه يفهم المرأة وقد استخرج كنوز أنوثتها وقدمها معه جنبا إلى جنب وشوحت صورة الرجل المتدين على أنه يفهم المرأة اكتسب الخشونه والروعونه من الصحراء وتعامل مع الانثى كما تعامل مع نوقه وهو يسوقها بين القفار كانت الموسيقى غذاء الروح كما كنت اسميها هي نديمي من الصباح الى الفجر اما الرقص بكل انواعه فقد جعلته رياضه تعالج تخمه الهموم ونظريات فرويد كنت ادعمها بكل حين بامثله واقعيه وانسب المشاكل الزوجيه الى الكبت والعقد من آثار أساليب التربية القديمة التي استعملها أهلنا معنا وكانت أفكاري تجد بين المجتمع النساء صيثا عاليا ومميزا سرت على هذا النمط سنين عديدة وفي يوم من الأيام وأنا في أحد الأسواق كنت جالسة في ساحته لفت نظري شاب متدين بهيئته التي تدل على التدين ثوب قصير سير هادئ وعيون مغضوضة أظنه مغضوضة في سن ما بعد ال20 وبدا عقل الضال يعمل اعجبني هدوؤه وراودتني بعدها افكار غريبه غريبه علي جدا علامات الرضا باديه على محياه خطواته ثابته رغم ان قضيته في نظري خاسره هو القله التي ينتمي اليهم يتحدون ماردا جبارا تقدم حضاره ولا يزالون يناضلون سخرت بداخلي منه ومنه لكني لم أنكر اعجابي بثباتهم فقد كنت احترم من يعتنق الفكره ويثبت عليها رغم الجهود المتواضعه وقله العدد وصعوبه اقناع البشر بالكبت كما كنت اسميه حاولت ان احلل الموضوع فقلت في نفسي ربما هؤلاء الملتزمين تدينوا نتيجه الفشل اخذوا الدين شعارات ويشار اليهم بالبنان لكن منهم العلماء والدكاتره وماضي عريق قد ملكوا الدنيا شينا من اقصى الشرق الى اقصى المغرب او ربما هو الترفع عن الرغبات وعند هذه النقطه بالذات اختلطت علي الامور الترفع عن الرغبات معناها الكبت والكبت لا ينتج حضاره حاولت ان اتناسى هذا الحوار مع نفسي لكن عقلي ابى علي ولم يصمت ومنذ ذلك الوقت وانا في حيره فقدت معها اللذه التي كنت اجدها بين كتبي ومع انواع الموسيقى والرقص ومع الناس كافه علمت أنني فقدت شيئا لكن ما هو؟ لست أدري اختليت بنفسي لأعرف علتي وطرقت أبواب الطب النفسي دون جدوى فقدت الإحساس السابق بل لا أشعر بأي شيء كل شيء بلا طعم وبلا لون ورجعت مرة أخرى لنقطة البداية متى كان التغيير؟ إنه بعد ذلك الحوار تسألت كل ما أتمنى أستطيع أخذه ما الذي يحدث لي إذن؟ أين ضحكات المجلجلة؟ حواراتي التي ما خسرت فيها يومي جلسات السمر والرقص كيف ثقل جسدي بهذا الشكل وكلما حاولت أن أكتب أجدني أسير بقلمي بشكل عشوائي لأملأ الصفحة البيضاء بخطوط وأشكال لا معنى لها غير أن بداخلي إعصارا من حيره وبدأت أتساءل هذه الموسيقى المنسابة إلى ما أسمعي لم أعد أشعر بروعتها لو كانت غذاء الروح لكانت روحي الآن روضه خضراء وتلك الكتب التي احترمت كتابها وصدقتهم لما تخذلني الان كلماتهم ولا تشعل حماسي كما كانت وهنا لاح سؤال صاع هل هم فعلا افضل منا تقصد الغربيين هل هم فعلا افضل منا وبماذا افضل تكنولوجيا وبماذا خدمت التكنولوجيا المراه عندهم خدمت الرجل الغربي والمراه اين مكانها معه في العمل واخرى في المرقص ستتراقص على انغام الآلات التي اخترعها الرجل واخرى ساقيه للخمر الذي صنعه الرجل ونوع في اسماءه واكتشفت حقيقه امر من العلقم الرجل تقدم وضمن رفاهيته ومتعته وتملص من الحقوق والواجبات حتى في جنونه جعل المراه صاله عرض لكل ما يطرا على خياله اخترع لها رقصات بكل الاشكال رقصت وهي واقفه جالسه نائمه مقلوبه رقصت الراقصة كما شاء لها العازف اشتهاها ممثلة مثلت كل الأدوار التي تحاكي رغباته من اغتصار إجرام حب شذوذ أي دور وكل دور اشتهاها عارية على الشاطئ تعرت اكتشفت الخديعة الكبرى في شعار حرية المرأة فإن نادى بها رجل فهو ينادي بحرية الوصول إلى المرأة ثم من ماذا يريدون تحرير المرأة؟ من الحجاب؟ لماذا؟ وما هو الحجاب؟ إنه عبادة كالصلاه والصوم كنت ساحرم نفسي منه لولا ان تداركتني رحمه الله يريدون ان يحرروني من طاعه الاب والزوج انهم حمااتي بعد الله الاب والزوج حمااتي بعد الله يريدون ان يحرروني من الكبت كيف سميت العفه والطهارة كبت كيف ما الذي جنوه من الحريه الجنسيه امراض ضياع حرروا المراه كما يزعمون اخرجوها من بيتها تكدح كالرجل وضاع الاطفال واليوم اليوم يتدرسون سبب ضياع الاطفال تبا لهم وتبا لعقل الصغير كيف صدقتهم كيف لم ارى تقدمنا والمراه متمسكه بحجابها كيف كنت انادي بالقياده فمع قياده السياره للمراه يسقط الحجاب وتسقط المراه بعده عرفت علتي وعلة الشباب جميعا اولا مشكلتنا الاساسيه اننا لا نعرف عن الاسلام الا اسمه وعادات ورثناها عن اهلنا كانه واقع فرض علينا وثانيا لم ندرك طريقه الغزو الحقيقيه خدرونا بالرغبات شغلونا عن القران وعلوم الدين فهي خطه محكمه تقدير ثم بتر ونحن لا نعلم اتجهت الى الاسلام من اول نقطه من كتب التوحيد الى الفقه ومع كلمات ابن القيم عدت الى الله ومع اعجاز القران اللغوي والتصوير والعلمي والفلكي و و و ندمت على كل لحظه ضيعتها اقلب فيها ناظري في كتب كتبتها عقول مسخها الله وطمس بصيرتها كانت معجزه الامان هو القران الكريم لم احاول يوما ان افهم ما فيه او ابحث في تفسيره اخرجت من منزلي ومن قلبي كل الات الضياع والغفله وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوه الشهد تنبع مع قراءه ايات القران وعرفت اعظم حب احببت الله تعالى احببت الله لبست الحجاب الإسلامي الصحيح بخشوع وطمأنينة واقتناع بعد تسليل أستشعر معه رضا الله عني وعرفت معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سكناتي وحركاتي وطعامي وشرابي أستشعر معناها العظيم بدت أن تظر الليل بشوق إلى مناجات الحبيب أشكو إليه أشكو إليه شدة شوقي إلى لقاه وإلى لقاء رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وحنيني إلى صحبته الكرام ونسائه الطاهراء وأخيرا كلمة إلى كل من سمع قصتي لا ترفضوا دينكم قبل أن تتعرفوا عليه جيدا لأنكم إن عرفتموه لن تتخلوا عنه فداه الأهل والمال والبنون والنفس لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم أختكم في الله المشتاقة إلى الله أختي الكريمة يا رعاك الله ان قطاع الطريق من شياطين الانس والجن كثيرون كل منهم متربص بك يحاول ان ينتزع قطعه من ايمانك كل منهم يحاول ان يضعف الصله بينك وبين ربك كل منهم يحاول ان يخرجك من بيتك كل منهم يحاول ان ينزع حجابك على الاقل الحال ان يفقده وظيفته التي شرع من اجلها يحاول ان يجعل حجابك زي اغراء وفتنه يحاول ان يجعل حجابك نقمه عليك ووبالا يوم القيامه بدل ان يكون رفعه لك عند الله وقربه اليك كل منهم يقوم بهذه المحاولات بشتى الطرق المغريه وبكل مكر ودهاء كل منهم يحاول ان يقطع عليك الطريق طريق الهدايه طريق الفوز طريق النجاه فهناك من ذكرت انفا وهناك التلفزيون مغسله الادماغ والاخلاق تلفزيون في برامجه ومسلسلاته وافلامه فيه نفع ضئيل يسير ومعظمه شر مستطير والبدائل ممكنه ولكنها ضعيفه غير مقنعه ولذلك فانها تستدعي صبرك وتستدعي عاملا مهما اخر بل هو الاهم تستدعي حبك لربك وقربك منه وتقديم محابه ومرضاته على اهوائك وشهواتك ان قطاع الطريق كثيرون فهناك الرفيقات غير الصالحه الرفيقات اللاتي لا يزدنك من الله الا بعدا الرفيقات اللاتي يفتحن لك ابواب المعصيه ويغرينك بالدخول فيها ويزينن لك ما يسخط الله عليك من الازياء وانماط السلوك وينسينك الحساب والعقاب فاحذريهن اشد الحذر اشد الحذر اقول واستبدليهن بالرفيقات الصالحات الصادقات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 وكان الشيطان للانسان خذولا ان قطاع الطريق كثيرون اختي العفيفه فهناك البيئه حولك البيئه من الاهل والمعارف وصعوبه الهدايه الراشده في اكنافهم احيانا دون التعرض للسخريه والغمز واللمز فاصبري على ما اصابك من ذلك وهناك البيئه حولك من اللقاءات غير الهادفه التي تكثر فيها الغيبه ويكثر فيها الحديث عن الدنيا وبيوتات الازياء والموضات والقيل والقال ولا يذكر الله فيها الا قليلا البيئه المليئه بانواع الحفلات والسهرات والسفرات ومستلزماتها من الزينه والفخر والخيلاء وغشيان الاسواق بصوره مستمره والاهتمام الشديد بالدنيا وزينتها وزخرفها وصرف الاموال الكثيره الكثيره في هذه السبيل البيئه التي تغرقك في الغفله ونسيان الاخره وندره التفكير في الموت القريب والتفكير في القبر ونعينه وعذابه وندرة التفكير في الحساب والعقاب والنار والعذاب والجنة والثواب البيئة التي لا تزيد قلبك إلا قسوة فوق قسوة هذه البيئة تقطع عليك الطريقة إلى الله تقطع عليك الطريقة إلى الله وتنسيك الغاية من وجودك في هذه الحياة والتي تحدثنا عنها في الوقفة الأولى هذه البيئة أخت العفيفة هذ بيها واعتدلي في التعامل معها ولا تجعليها تطغى على حياتك على حساب الاخره لا تجعليها تطغى على حبك لله لا تجعليها تطغى على حبك لله لا تجعليها تطغى على حبك لله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنه رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مره ويكبو مره وتسمعه النار مره فإذا جاوزا التفتت اليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احد من الاولين والاخرين فترفع له شجرته فيقول اي ربي ادني من هذه الشجره فلا استظل بظلها فلا استظل بظلها صواب منها فيقول الله يا ابن ادم لعلي ان اعطيتك ما سالتني غيرها فيقول لا يا رب وي شجره اخرى هي احسن من الاولى فيقول اي رب ادني من هذه لاشرب من مائها واستظل بظلها لا اسالك غيرها فاقول يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها فيقول لعلني ادنيتك منها تسالني غير ما كان واحدهم الا يساله غيرها وربه يدعو لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب مما منها ثم ترفع له شجره عند باب الجنه هي احسن من الاولى فيقول اي رب فيقول اي رب استظل بظلها واشرب من مائها لا اسالك غيرها فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها قال بلى فيقول اي ربي ادخلنيها فيقول يا ابن ادم ما يعريني منك ما يعريني منك اي اي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك اي يرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول اي ربي اتستهزئ مني وانت رب العالمين يا اختي العفيفه احذري من قطاع الطريق احذري منهم على دينك وعلى عقلك وعلى اخلاقك وعلى مبادئك العقديه واحذري من ان تكوني مشاركه لهم او موافقه لهم في اي منكر قولي او عملي وقدمي رضا الله على رضا الناس وابشري بعد ذلك بالفلاح هذه الوقفات الثلاث التي وقفنا عليها مهمه في حياتك وحياه كل مسلمه قفي عندها مره ومرتين وثلاث مرات وتاملي طويلا في واقع حياتك من خلالها فان العمر يمضي بسرعه فلا تدعيه يمضي وانت منه في غفله والموت ياتي بغته فاستعدي له من هذه اللحظه من هذه اللحظه اسال الله تعالى ان يهدينا جميعا سبل السلام وان يخرجنا من الظلمات الى النور وان يقينا شر كل بشر وان يثبتنا واياك على الهدى حتى نلقاه انه سميع قريب مجيب بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله